إِنَّ شَأْنُ نَزِلَ عَلَيْهِم مِنَ السَّمَايِ آيَةً فَوَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا غَاضِينَ وَمَا يَأْتِيْهِم مِن ذِكْرِ مِن الرَّحْمَانِ مُحْدَثٍ إلَّا كَانُوا أَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَزْتَهْزِئُونَ أَوْ لَمْ يَرَوْا إلَى الْأَرْضِ كَمْ أَبْتَنَى فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَةً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 قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بِآيَاتِنَا إِنَّمَا كُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأْتِ يَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَلَمْ نرب بكفينا وليذا وندبستفينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين قال فعلتها اذا وانا من الضالين فَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا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 إِكُمُ الْأَوَّلِينَ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ قَالَ لَا اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أَوَلَوْ جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين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 فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحره ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون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 لا أقطع أن أيديكم وأأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إن إلى ربنا منقلبون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 فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرزمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون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 فلما ترى الجمعان قال أَصْحَابُ موسى إِنَّا لمدركون قال كلا إِنَّ معي ربي سيهدين فأوحينا إِلَى موسى أن اضرب بعصاك البحر فَلَقَ فَقَالَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَذْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْزَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ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 رب هب لي حكمه وان بالصالحين وجعل لي لسانا صدقا في الاخرين وجعلني من ورثة جنات النعيم واغفر لي ابي كان من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 وَمُرْسَلاتِ الْجَحِيمِ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ تَكُبُّكُم فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إِن كنا لفي ضلال مبين إِذْ نسويكم برب العالمين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 وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ لِلْمُوسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ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 إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون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 وتتخذون مصانع لأن لكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمد كم بما تعلمون أمدكم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 وَإِنَّ ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إِذْ قال لهم أَخُوهُمْ صالح أَلَا تتقون إِنِّي لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون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 ومن طلعها هضيم وتنحتون من الجبال ويوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون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 ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذه العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثر ثوهم مؤمنين وإن ربك له اللازِيز الرحيم كذبت قوم لوط قال لهم لوط تتقون إني لكم رسول أمين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 من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القادين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 أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين تَقُولُ الذي خَلَقَكُم وَالْجِبِلَّاتِ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ المسحرين وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ رَبَّكَ لمن الكاذبين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 نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي ظبر الأولين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 مستعجلون افرايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون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 سمع فلا تدعوا مع الله إلها آخر فَتَكُونَ من المعذبين وأنذذ عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين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 هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاؤون